وصلى الله ج م ي على سيدنا محمد النبي الامي ت ا ت الفاضلات و ط ونبينا م محمد النبي م ا ل ك ر ي م جل ل و ع ا ا ل ذ ي ج م ع ن ا في ه ذ ا ا ل ب ي ت ا ل ط ي ب ا ل م ب ا ر ك ع ل ى ط ا ع ت ه أن ي ج م ع ن ا في ا ل آ خ ر ة مع س ي د الدعاء و إ م ا م النبيين في جنته ودار مقامته إ ن ه ولي ذلك ومولاه ا ح ب ة في الله هذه ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ا ل م و ا ف ق ة ل ل أ و ل من شهر ربيع ا ل أ و ل لعام الف واربع مئه وثلاثين من ا ل ه ج ر ة ونحن ا ل ل ي ل ة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الحادي والثمانين بعد ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى من دروس ا ل س ي ر ة على صاحب ا ل س ي ر ة أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى السلام ولا زلنا بفضل الله جل وعلا مع الوفود التي أ ت ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ر ا د ا وجماعات يشهدون بين يديه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ا ل ل ي ل ة بفضل الله تعالى ومدده ويعلم الله أ ن ن ي اعتذرت ب ا ل أ م س عن ح ل ق ة ق ن ا ة ا ل ر ح م ة وما استطعت أ ن اعتذر ا ل ل ي ل ة ل أ ن لقاءكم عندي أ ه م من أ ي لقاء في أ ي ف ض ا ئ ي ة من الفضائيات و أ س أ ل الله الا أ ح ر م ن ا واياكم من شرف ا ل د ع و ة إ ل ي ه و ك ر ا م ة البلاغ عنه و د ل ا ل ة الخلق علي ه بحق إ ن ه و يذلك والقدر علي ه ي ع ن ي كان عند ب ا ل أ م س ط ب ي ب ا ن في البيت ف أ س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة ولكن يبدو أ ن ص ح ت ن ا لا ت أ ت ي إ ل ا على ا ل د ع و ة ف ن س أ ل الله الا حرمنا وياكم إ من ا ل د ع و ة إ ل ي ه و أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص والصدق والقبول حديثنا ا ل ل ي ل ة ب ع و ن ا ل ل ل ه ومدده عن قدوم تميم الداري رضي الله عنه وكان نصرانيا ف أ س ل م وقص على النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم علي حديثا ي ن ق م ع ل ه ح د ي جميلا جدا وافق ما كان يحدث به نبينا صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه انتبه لما أ ق و ل فلما قص تميم الداري على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليروي الحديث عن تميم أ و ليحدث الناس بحديث تميم الداري فحدث الفاضل عن المفضول وهنا درس مهم أ ل ا وهو جواز حديث الفاضل عن المفضول فيحدث النبي ا ل ص ح ا ب ة بحديث عن تميم الداري وهو من هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فحديث الفاضل عن المفضول جائز بدليل أ ن النبي حدث ا ل ص ح ا ب ة بما حدث به تميم الداري ووافق تميم ما كان يحدث به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ت ن ب ر و ا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى من حديث تميم الداري من حديث فاطمه بنت قيس رضي, رضي الله عنها وفيه أ ن ه ا قالت سمعت, رسول الله سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إن الصلاة جامعة ان ل ل ص ا جامعة ة إ ا ل ص ل ا ة ج ا م ع ة وكان المنادي لا ينادي بهذه الكلمات إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يبين ل ل ص ح ا ب ة أ م ر ا جللا و أ م ر ا مهما لا ينادي المنادي من قبل النبي إ ن ا ل ص ل ا ة ج ا م ع ة فيجتمع ا ل ص ح ا ب ة لرسول الله في غير وقت ا ل ص ل ا ة فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة بما يريد أ ن يحدثهم به كما في حديث عبد الله بن ع م ر الذي راه مسلم أ ي ض ا الذي قال فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه لم يكن نبي قبلي الا وكان حقا عليه أ ن يدل أ م ت ه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ثم ساق الحديث ف ف ا ط م ة بنت قيس والحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابي داود ومسند ا ل إ م ا م أ ح م د وغيرها من كتب أهل السنه ة السنة تقول فاطمة كتب تقول بنت ا ل ل قيس رضي الله عنها سمعت مناديا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إ ن ا ل ص ل ا ة جامعه تقول فخرجت إ ل ى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في النساء التي تلي ظهور القوم و أ ن ت م تعلمون أ ن مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام كان ا ل ن س و ة يصلين فيه خلف صفوف الرجال م ب ا ش ر ة بلا حاجز وبلا حائل هذا أ م ر لا بد أ ن يعيه إ خ و ا ن ن ا ربما ت أ ت ي هذه الحواجز ا ل آ ن ل أ ن ن ا نعيش زمن الفتن وانتشرت الفتن لاسيما وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بباب في المسجد النبوي وقال لا يدخله إ ل ا النساء فظل ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم لا يدخلون من هذا الباب وعلى ر أ س ه م عبد الله بن عمر حتى بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم رضوان الله عليهم جميعا تقول ف ا ط م ة بنت المنذر فكنت في النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إ ن س ا ن مصلاه يعني ما حدش يتحرك من مجلسه ولا من مكانه الذي صلى فيه ليلزم ل م ا ل أ م ر كل إ ن س ا ن مصلاه خلي بالك ر و ا ي ة في غيث ا ل ر و ع ة ليلزم كل إ ن س ا ن مصلاه ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ت د ر و ن لم ا جمعتكم أ ت د ر و ن لم ا جمعتكم قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال إ ن ي والله ما جمعتكم ل ر غ ب ة ولا لرهبه ة و ا ل ل إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن ا لرهبة ل و جمعتكم ل أ ن تميما الداري كان رجلا ً نصرانيا ً فجاء فبايع و أ س ل م ل أ ن تميما الداري كان رجلا ً نصرانيا ً فجاء فبايع و أ س ل م وهذا إ ن دل ف إ ن م ا دل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم ب إ س ل ا م تميم الداري ونحن نفرح ل إ س ل ا م أ ي رجل كان على ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و على ا ل ي ه و د ي ة فدخل ا ل إ س ل ا م نفرح ل أ س ب ا ب ل أ ن ه اهتدى إ ل ى الحق لانه اهتدى الى الحق ان الدين عند الله ا ل إ س ل ا م ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين وفي صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أ ح د فاشترط ا ل س م ا ء ف ش ت ر ط السماع لا يسمع بي أ ح د من هذه ا ل أ م ة يهودي أ و نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أ ر س ل ت به إ ل ا كان من أ ص ح ا ب النار فنحن نفرح ل أ ن ه عرف الحق وهداه الله إ ل ي ه ونفرح لأن, الله نجاه من النار. ونفرح لان الله نجاه من النار وقد يغضب البعض إ ذ ا قلت لنفرح ل أ ن المسلمين زادوا واحدا أ ن ا لا أ ف ر ح بقدر فرح ب أ ن الله نجاه من النار إ ن كان من الصادقين ف أ س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من الصادقين ونحمده أ ن هدانا للتوحيد و ن س أ ل ه أ ن يختم لنا ب خ ا ت م ة ا ل إ ي م ا ن إ ن ه على كل شيء قدير قال إ ن ي والله ما جمعتكم ل ر غ ب ة ولا ل ر ه ب ة ولكن جمعتكم ل أ ن تميما ا ل د ا ر ي ة كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع و أ س ل م وحدثني حديثا وحدثني ا الذي ف ق كنت أ ك م ع ا ل م س حديثا ا ل ج ا ل و ح د ث ن ح د ي وافق الذي كنت أ ح د ث ك م عن المسيح الدجال ش ي ف الحق ش ي ف الحق وحدثني حديثا وافق الذي كنت أ ح د ث ك م عن المسيح الدجال حدثني دا من اللي يقول حدثني صلى الله عليه وسلم وهذا يعني هذه ا ل ل ف ظ ة ع ج ي ب ة جدا حدثني فيه جواز أ ن يحدث الفاضل عن المفضول و إ ل ا في ا ل أ ص ل أ ن ينقل المفضول دائما عن الفاضل حدثني أ ن ه ركب س ف ي ن ة ب ح ر ي ة كان فيه سفن م و ج و د ة كان فيه سفن ب ح ر ي ة م و ج و د ة بل وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر حدثني أ ن ه ركب في س ف ي ن ة ب ح ر ي ة مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام قبيلتين يبقى تميم الداري كان يركب س ف ي ن ة ب ح ر ي ة مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أ ر ف ق و ا الى ج ز ي ر ة في البحر اي ا ل ت ج و اليها إ الموج شديد و ا ل س ف ي ن ة تتلاعب بها ا ل أ م و ا ج ا ل م ت ل ا ط م ة حتى اضطرتهم ا ل أ م و ا ج إ ل ى ج ز ي ر ة ج ز ي ر ة طبعا تعلمون الجزر في وسط البحار اضطرتهم ا ل أ م و ا ج إ ل ى هذه ا ل ج ز ي ر ة وسط البحر فدخلوا ا ل ج ز ي ر ة فلقيتهم د ا ب ة أ ه ل ب كثير الشعب خلي بالك ده كلام تميم الداري للنبي والنبي اللي بيحكي عنه يعني تميم يحكي للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه المشاهد ا ل م ؤ ث ر ة جدا والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحكي عن تميم الداري فبيقول فدخلوا ا ل ج ز ي ر ة فلقيتهم د ا ب ة أ ه ل ب كثير الشعب ا ل أ ه ل ب الكثيف الشعر جدا أ ه ل ب يعني كثيف وكثير الشعر جدا بحيث لا ترى ملامحه من ك ث ر ة الشعر لا ترى ملامحه ظ ا ه ر ة و ا ض ح ة ب ا د ي ة فقالوا مين اللي قالوا الثلاثون رجلا مع تميم اداري ن خلي ب ا ل ك و اركزوا أ و ل أ ن حديث ده جميل اوي وفصلته قبل كده في أ ح د ا ث ا ل ن ه ا ي ة وفي ع ل ا م ة ا ل س ا ع ة قال فقالوا ويلك ويلك ويلك من أ ن ت فقالت أ ن انا الجساسة فقالت أ ا ل ج س ا س ة قالوا وما ا ل ج س ا س ة يعني ايه قالت أ ي ه ا القوم لم تجد أ ي ه ا ا ل ق و م انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه إ إلى ن ه خبركم ب ل القوم أ أيها ش و ا ا ق ط ل الى ق و ا الى ا ر بالدير ج ل ل فإنه إ خبركم ب ا ل أ ش و ا ق قال ت ق ا لما ل سمت لنا رجلا فرقنا ن منها نعني ا فرق ف خ منها لما سم ا ت م ي ن بيقول للنبي عليه الصلاه ل م لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أ ي خفنا منها أ ن تكون شيطانا فرقنا منها أ ن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير ف إ ذ ا فيه أ ع ظ م إ ن س ا ن ر أ ي ن ا ه قط خلقا و أ ش د ه وثاقا ر أ ي ن ا فيه قال ف إ ذ ا فيه أ ع ظ م إ ن س ا ن ر أ ي ن ا ه قبط خلقا و أ ش د ه وثاقا م ج م و ع ة يداه إ ل ى عنقه اديه م و ث ق ة في بعضهما ل ب ع ض ومربوطه في عنقه. مجموعة يداه إلى عنق يداه يعني إلى موثقة في عنقه في رقبته. ما بين ركبتيه إ ل ى كعبيه بالحديد تصورت معي المشهد ما بين ركبتيه إ ل ى كعبيه يعني من ا ل ر ك ب ة إ ل ى الكعبين موثق بالحديد قلنا ويلك من أ ن ت ويلك من أ ن ت قال قد قدرتم على خبري ف أ خ ب ر و ن ي من أ ن ت م قد قدرتم على خبري خلاص انت وصلت الي ق ل و ا لي انتم مين إ ي ه اللي جابكم هنا قد قدرتم على خبري ف أ خ ب ر و ن ي من أ ن ت م فقالوا نحن أ ن ا س من العرب ركبنا في س ف ي ن ة ب ح ر ي ة فلعب بنا الموج شهرا ثم أ ر ف أ ن ا إ ل ى جزيرتك هذه أ ي ا ل ج أ ن ا إ ل ى جزيرتك هذه فدخلنا ا ل ج ز ي ر ة فلقيتنا د ا ب ة أ ه ل ب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره لا تتضح معالمه كما ذكرت فقلنا ويلك من أ ن ت فقالت أ ن ا ا ل ج س ا س ة قلنا وما ا ل ج س ا س ة قالت اعمدوا الى هذا الرجل اعمدوا الى هذا الرجل أ ي اتجهوا كسر الميم اعمدوا الى هذا الرجل في الدير ف إ ن ه إ ل ى خبركم ب ا ل أ ش و ا ق ف أ ق ب ل ن ا إ ل ي ك س ر ا ع ة وفزعنا منها ولم ن أ م ن أ ن تكون شيطانا فقال أ ي هذا الرجل الموثق بالحديد قال أخبروني نخل ب عن ي س اخبروني ن الله أكبر أ عن نخل بيسان, الله أكبر أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أ ي ش أ ن ه ا تستخبر ب ت س أ ل عن إ ي ه بالضبط في نخل بيسان قال هل يثمر نخلها هل يثمر نخلها قلنا نعم فقال أ ي الرجل م و ث ق بالحديد اما إنه يوشك ي ألا ث ر أ م إ ن ه يوشك أ ل ا يثمر ثم قال أ خ ب ر و ن ي عن ب ح ي ر ة ط ب ر ي ة أ خ ب ر و ن ي عن ب ح ي ر ة ط ب ر ي ة عرفين ا ب ح ي ر ة دي فين دلوقت في د و ل ة ب ن الصهيون د و ل ة اليهود أ خ ب ر و ن ي عن ب ح ي ر ة ط ب ر ي ة قلنا عن أ ي ش أ ن ه ا تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي ك ث ي ر ة الماء فقال أ م ا إ ن م ا أ ه ا يوشك أ ن يذهب أنتم هل تتابعون منسوب المياه في ب ح ي ر ة الطبريه ة ل ت ت الذي ب ع و ن ا ي ت ا ب ع منكم سيعلم أ ن منسوب المياه في ب ح ي ر ة ا ل ط ب ر ي ة في أ ق ل أقل درجاته الان آ ن منسوب أقل ل ل ي في بحيرة ا ا ه طبرية آ حتى أ ن ن ي ر أ ي ت بعيني بعيني ص و ر ة لطفل في ب ح ي ر ة ط ب ر ي ة يمشي فيها وقد كشف عن ساقيه والماء وصل إ ل ى ركبتي الطفل أ ق ل منسوب قال إ ن م اما أهى أ إ ن م ا أ ه ى يوشك أ ن يذهب ثم قال السؤال الثالث هذا الرجل موثق بالحديد أ خ ب ر و ن ي عن نبي ا ل أ م ي ي ن ما فعل الله عليه وسلم قالوا قد خرج من م ك ة إ ل ى يثرب يعني هاجر من م ك ة إ ل ى يثرب قال أ ق ا ت ل ه العرب قال ل د عارف ا ل أ خ ب ا ر أ ق ا ت ل ه العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم ف أ خ ب ر ن ا ه أ ن ه قد ظهر على من يليه من العرب و أ ط ا ع و ه فقال لهم قد كان ذلك ظهر عليهم و أ ط ا ع ه العرب فعلا قد كان ذلك قلنا نعم خلي بالك الكلام ده كان س ن ة ت س ع ة بقى يعني الكلام ده تنميم ج ا ي ل ل ن ب ي في س ن ة ت س ع ة فعامل ي وفود كانت ا ل أ م و ر كلها استتبت و ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة جلها دان ل ل إ س ل ا م و شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فبيقول لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أ م اما إن ذاك خير ل ه أن يطيعوه ق ل أ م ان إ ذاك خير لهم أ ن يطيعوه و إ ن ي مخبركم عني إ ن ي أ ن ا المسيح الدجال يا الله اللهم نجينا يا رب قال و إ ن ي مخبركم عني إ ن ي أ ن ا المسيح الدجال المسيح بالحاء وليس بالخاء فش المسيح إ ن ي أ ن ا المسيح الدجال و إ ن ي أ و ش ك أ ن يؤذن لي في الخروج ف أ خ ر ج ف أ س ي ر في ا ل أ ر ض فلا ادع قريه ة إِلَّا ب ط ه الا فِي أَرْبَعِينَ ي فيش ل ل ة قرية؟ ف ض ع ن ه ب ط و ا ا ل ل د ج ا في مدة ليلة أربعين ق اربعين ل ف أ س ي في فلا قريةً الأرض إلا أدعُ ه ط ه ا فِي أ ر ب ل ي ل ة غير م ك ة و ط ي ب ة ط ي ب ة يعني م د ي ن ة غير م ك ة و ط ي ب ة فهما محرمتان علي ضد شلال البيول كلما أ ر د ت أ ن أ د خ ل و ا ح د ة منهما أ ي من م ك ة أ و ا ل م د ي ن ة استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها و إ ن على كل نقب منها م ل ا ئ ك ة يحرسونها قالت فاطمه بنت قيس ر ا و ي ة الحديث ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن ب م خ ص ر ت ه يطعن ب م خ ص ر ت ه في المنبر وقال هذه ط ي ب ة هذه ط ي ب ة يعني ك أ ن النبي سعيد بوجوده ومقامه الشريف في ط ي ب ة زادها الله تشريفا ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل ا هل كنت حدثتكم ذلك مش فكرين اننا أ قلت لكم الحديث ده أ ل ا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فقال صلى الله عليه وسلم أ ع ج ب ن ي حديث تميم أ ن ه وافق الذي كنت أ ح د ث ك م عنه وعن م ك ة و ا ل م د ي ن ة هذه من قبل تميم الداري رضي الله عنه من أ ع ظ م المناقب أ ن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وستظل هذه ا ل م ن ق ب ة ب ا ق ي ة إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة لا أ ر ي د أ ن أ ف و ت مقدم تميم الداري رضي الله عنه و أ ن أ ف و ت حديثه الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ح د ث ن ان به رسول الله صلى الله عليه رسول وسلم و صلى د أن أ ق ف مع هذا الحديث الجليل المبارك و ق ف ة حتى ولو ل أ ذ ا ن العشاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه أ ن يدل أ م ت ه على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وما فيش ف ت ن ة يا اخواني من يوم خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ى من عليها أ خ ط ر من ف ت ن ة المسيح الدجال أ خ ط ر ف ت ن ة وبكل أ س ف أ ن ا اعترف شخصيا أ ن العلماء و ط ل ب ة العلم لا يحذرون ا ل أ م ة من هذه ا ل ف ت ن ة إ ل ا لماما يعني إ ل ا قليلا جدا و إ ل ا في المناسبات أ ن ي أ ن ا لا أ ت ح د ث عن مثل هذه ا ل ف ت ن ة إ ل ا في مثل هذه ا ل م ن ا س ب ة وهذا خطر عظيم ولا أ د ر ي لماذا لا أ د ر ي لماذا لا نحدث الناس ولماذا لا نخوف ونحذر الناس من هذه ا ل ف ت ن ة التي هي أ خ ط ر ف ت ن ة على وجه ا ل أ ر ض منذ خلق الله للسماء و ا ل أ ر ض إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليه في الوقت الذي وصف فيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وصفا أ ق و ل وصفا يكاد المسلم أ و المؤمن المصدق للنبي يكاد إ ذ ا سمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أ ن يقول إ ن ي أ ر ى الدجال ك أ ن ه يراه ر أ ي العين وقلت د ق لكم لو ر أ ي ن ا نحن ا ل دجال ب ع ي و ن ن ا ف ر ؤ ي ة ر س و ل الله ل ل د ج ا ل وخبر رسول ه إ خ ب ا ر ر س و ل ه ل ن ا ا ب ل د ج ا ل أ ص د ق عند المؤمنين من ر ؤ ي ة المؤمنين لدجالي ل ب ع ن موم إ خ ب ا ر ا ل ن ب ي ل ن ا عن ا ل د ج ا ل أ ص د ق من رؤيا ت ن نحن المسلمين لدجالي ل برؤيا لي ه ل أ ن بصري وبصرك قد يزيغ ويطغى أ م ا بصر النبي قال فيه الرب العلي ما زاغ البصر وما طغى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يصف لنا الدجال وصفا دقيقا قال كما في الصحيحين يا الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام صلى الله عليه وسلم في الناس ف أ ث ن ى على الله بما هو أ ه ل ه ثم ذكر الدجال خلي بالكم ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه. اني لانذركموه وما من نبي و ا ل إ ن ذ ا ر ل غ ة ا ل إ ب ل ا غ بتخويف ا ل إ ن ذ ا ر في ا ل ل غ ة ا ل إ ب ل ا غ بتخويف إني لأنذركموه. اني لانذركموه وما من نبي إ ل ا وقد أ ن ذ ر ه قومه ولقد أنذره نوح قومه النبي يقول كذا. ولقد انذره ل ب ي يقول ك ا ولقد أ ن ذ نوح قومه ولكني س أ ق و ل لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أ ن ه أ ع و ر وان الله ليس باعور جل ج ل ا ل ربي وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الحديث رواه البخاري ومسلم و أ ح م د و أ ب و داود والترمذي وغيرهم إ ن ي لانذركموه وما من نبي الا وقد انذره قومه ولقد انذره نوح قومه ولكني س أ ق و ل لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أ ن ه أ ع و ر يعني الدجال و أ ن الله ليس ب أ ع و ر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلال ربي إ ن الله لا ينام ولا ينبغي له أ ن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إ ل ي ه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه م ن ت ه ى إ ل ي ه بصره من خلقه والحديث رواه مسلم من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي راى البخاري ومسلم و أ ب و داود والترمذي من حديث أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إ ل ا وقد أ ن ذ ر أ م ت ه ا ل أ ع و ر الكذاب الا انه اعور وان ربكم عز وجل ليس ب أ ع و ر مكتوب بين عينيه أ ي بين عيني الدجال كافر فش أوضح ولا أصدق ولا مكتوب هذا من بين عينيه كافر و ف ر و ا ي مسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال ادى ا ل ممسوح ا ل ع ي ن ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ي ق ر أ ه كل مسلم و ف روايه حذيفه في صحيح مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر ي ق ر أ ه خلي بالك كل مؤمن كاتب وغير كاتب يعني سواء كان المؤمن ي ق ر أ ويكتب س ا ق ر أ ه ا بين عيني الدجال حتى ولو كان المؤمن أ م ي ا من آ ب ا ئ ن ا لا يحسن ا ل ق ر ا ء ة ويحسن ل ا ا ل ك ت ا ب ة س أ ق ر أ لفظه كافر بين عيني الدجال ق ر ا ء ة و ا ض ح ة ل أ ن الذي سيقراه في هذه ا ل ل ح ظ ة بتوفيق الله جل وعلا إ ي م ا ن ه بربه وتصديقه لنبيه ما تصرفش اللفظ عن ظاهرها ل أ ن بعض أ ه ل العلم صرف اللفظه عن ظاهرها وقال لك لا مش ح ا ج ة اسمها مكتوب كافه ده كناية عن كفر عن لا مش ك ن ا ي ة عن كفر لا تصرف اللفظه عن ظاهرها بل س ي ق ر أ كل مؤمن هذه ا ل ل ف ظ ة بين عليه الدجال حتى أ ن النبي ذ ك ر ه ا يوما نطقا بحروفها ا ل ه ج ا ئ ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال بين عينيه كافر ي ق ر أ ه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يعني المؤمن ا ل ل ي ي ق ر أ ويكتب ح ي ق ر أ بين عينيه الدجال كافر فيه ر و ا ي ة كافرا فا فاء ء كفر النبي نطقها حروفا م ق ط ع ة كافرا يبقى المؤمن س ي ق ر أ بين ع ي ن ي الدجال ك ل م ة ص ر ي ح ة و ا ض ح ة وده معتقد أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ه م لا يصرفون اللفظه عن ظاهرها و إ ن م ا يعتقدون أ ن ل ف ظ ة كافر قد كتبت بالفعل على جبينه بين عينيه لكن اللي هيخليك ما في ناس مش ت ق ر ا ه ا اللي مش ه ي ق ر أ ه ا د مين الذي لم يحقق ا ل إ ي م ا ن الذي كذب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن الذي آ م ن بالله وحقق ا ل إ ي م ا ن برسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الذي س أ ق ر أ هذه ا ل ك ل م ة بين عينيه ق ر ا ء ة س ه ل ة م ي س و ر ة سواء كان عالما أ و غير عالم سواء كان قارئا أ و أ م ي ا طب مش لو كان دا ربنا يا ا خ و ا ن ن ي الدجل دا رجل والنبي قال وممسوح العينين ومكتوب بينه لو كان هذا الرجل عند العقلاء بس يا رب ثبت علينا عقولنا وقلوبنا ليه ل أ ن ص ن ت ما تعرفش في ا ل ف ت ن ة هيبقى حالك إ ي ه خلي بالك ممكن شب ا من شبابنا وطلابنا لانه و لا تضمن ش حالك هيكون إ ي ه ل أ ن ه معاه فتن فتن أ ن ت ممكن تفتن ا ل م ر د ى في شيخ من مشاخك اللي, اللي بعلموك بالهم ثلاثين س ن ة تعرض ف ت ن ة تفتن في شيخك والله ت ف ت م وتنسى اللي كان ب ي ع ل م و لك من ثلاثين س ن ة فتصار ا بقى لما يطلع قدامك يقولي ل السماء مطري تمطر يقولي ل الخراب اطلع الذهب اللي فيك اطلع د ه ب حكى ت ر ع ب ف ت ن ة ر ه ي ب ة وانت شايف ا ل ن ه ا ر د ة و ا ل ع ذ ب لا ممكن ا ل إ ن س ا ن يبيع دينه من أ ج ل الف دولار عاوز تجيب ر أ ب ه اي حد ب أ ل ف دولار ب م ئ ة مولاي بميت دولار ش ه ا د ة زور بمئه جنيه بخمسين و بعشره جنيه اقسم بالله و بعشره جنيه ش ه ا د ة زور اعوذ بالله يبيع دينه دينه بيمين غموس يغمسه في جهنم إ ن لم يتب إ ل ى الله لاننا ما نكفرش بالكبائر لا نكفر ب ا ل ك ب ي ر ة أ ب د ا فبقول يحلف بمية لك م جنيه ي ي ن النبي غموساً يغمسه في جهنم إ ا ما ا يكب ب إليه س ح ه وتعالى ا ل ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصف لنا الدجال وصفا دقيقا جدا شو بيقول ايه يا الله كما في صحيح مسلم يقوم حديث ح ذ ي ف ة ا بن اليمان و ا ن ت ع ا ل في ن ح ذ ي ف ة متخصص في احاديث الفتن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لأنا أعلم بالده لان اعلم أ بما مع الدجال منه يعني أ ن ا أ ع ر ف اللي مع الدجال أ ك ث ر من م ع ر ف ة الدجال نفسه صلى الله عليه وسلم لان اعلم أ بما مع الدجال منه خلي بالك عشان ما تبقاش تفرد سدرك في الفتن لا تهرب من الفتن وتعرف سبيل النجاه في الفتن بيقول ايه ب ق و ل معه نهران يجريان الله أ ك ب ر لفتنه ع ظ ي م ة معه نهران يجريان أ ح د ه م ا ر أ ي العين ماء أ ب ي ض و ا ل آ خ ر ر أ ي العين نار ت أ ج ج ف إ ن أ د ر ك ه أ ح د خلي بالك من هذا البان النبوي ف إ ن أ د ر ك ه أ ح د ف ل ي أ ت النهر الذي يراه نارا ف ل ي أ ت النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه وليطئطئ ر أ س ه فيشرب منه ف إ ن ه ماء بارد دهدي ده النبي تعليم النبي لنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى في ا ل صحيح مسلم من حديث ح ذ ي ف ة بن اليمان رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال إ ن الدجال يخرج و إ ن معه ماء و ن ا ر ف أ م ا الذي يراه الناس ماء ً فنار تحرق شيخ الفتن فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذي يراه الناس نارا فماء, نارً فماء بارد عذب فمن أ د ر ك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا ف إ ن ه ماء عذب طيب بس من اللي يقدر على كذا ها؟ المؤمن المؤمن مستحيل واحد يبقى شايف نار ع م ل ه تتاكد ويرمي نفسه في النار مصدقا لكلام النبي المختار على أ ن هذه النار ماء عذب ونهر طيب إ ل ا إ ذ ا كان قلبه قد ا م ت ل أ إ ي م ا ن ا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ف ر و ا ة صحيح مسلم أ ي ض ا حديث النواس بن سمعان وجميل أوي أن يكون أو جل كلامنا أو كل كلامنا كل أن قال ربنا قال نبينا هذه بضاعتنا ا ل ذ ي نسعد بها ونفخر بها و ن س أ ل الله أ ن يختم لنا ولكم بها قال صلى الله عليه وسلم كما فرواه النواس بن سمعان ا ل ص ح ا ب ة س أ ل و ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ا ل م د ة التي سيمكثها الدجال في ا ل أ ر ض ه ي ع د د ي ه فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ب ع و ن يوما بس خلي بالك أ ر ب ع و ن يوما يوم ك س ن ة يوم ك س ن ة ويوم كشهر ويوم ك ج م ع ة وسائر أ ي ا م ه ك أ ي ا م ك م هذه ا ل أ ر ب ع ي ن يوم فهم يوم ب س ن ة ويوم بشهر ويوم ب أ س ب و ع والسبع و ا ل ت ل ا ت ي ن يوم الباقيين كسائر أ ي ا م ن ا طيب ش ي ف ا ل ص ح ا ب ة أ خ ي رضي الله عنهم جميعا سؤال قد لا يخطر لنا نحن على بال قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أ ت ك ف ي ن ا فيه ص ل ا ة يوم شايف قلوبهم معلقه ة ب إ ي ب ا ل ص ل ا ة ب ا ل ع ب ا د ة ده خلاص ده ف ت ن والدجال وعلامات الساعه الكبرى ده الدجال ده ع ل ا م ة من العلامات الكبرى مش ع ل ا م ة ص غ ر ى ومع ذلك مشغولون ب ا ل ع ب ا د ة مشغولون ب ا ل ط ا ع ة يا رسول الله اليوم الذي ك س ن ة ذلك اليوم الذي كسنه أ ت ك ف ي ن فيه صلاه ت يوم قال لا يعني مش ه ن ص ل في اليوم ده خمس صلاه بس لا قال لا الله ده موضوع كبير قال لا ما نعمل يا رسول الله قال اقدروا له ق د ر ة اقدروا له ق د ر ة القاضي عياض رحمه الله ب يعلق تعليقا بديعا أ ع ج ب ن ي جدا على هذه اللفظه النبويه أ ق د ر و ا له قدره قال رحمه الله هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع صلى الله عليه و سلم يبقى هذا تشريع مخصوص بهذا اليوم أ ق د ر و ا له قدره يعني يعني الوقت الوقت ده ص ل ا ة الفجر طيب بعد كذا س ا ع ة ب ن ص ل الظهر وبعد كذا س ا ع ة نصلي العصر وهكذا قدر معروف لنا نصلي المغرب ثم قدر معروف لنا نصلي العشاء ثم قدر معروف لنا نصلي الفجر ثم قدر وهكذا اقدروا له ق د ر ة لكن حافظوا على كل الصلوات في أ و ق ا ت ه ا بحسب تقديركم ل أ و ق ا ت ه ا لكن لا تصلوا خمس صلوات في هذا اليوم بطوله فقط ل أ ن اليوم س ن ة أ ق د ر و ا له قدره ف ا ل ص ح ا ب ة قال وما إ س ر ا ع ه في ا ل أ ر ض هيلف ا ل أ ر ض كلها ف اربعين ي و م ما عدا مكه و ا ل م د ي ن ة ي ب ق سرعته دي اد إ ي ه ما إ س ر ا ع ه في ا ل أ ر ض يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كالغيث إ ذ ا استدبرته الريح كالغيث المطر إ ذ ا استدبرته الريح يعني إ ذ ا حركته الريح فانظر كيف يغطي القطر ا ل أ ر ض أ و في المكان الذي قدره ربنا تبارك وتعالى إ ذ ا استدبرته الريح ودفعته دفعا إ ل ى حيث شاء ربي كالغيث إ ذ ا استدبرته الريح ف ي أ ت ي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به لا حول ولا قوه إ ل ا بالله ويستجيبون له فلما يستجيبون له ويؤمنون بهم به أنا ربكم يقول لهم أ ن ا ربكم فيؤمنون به و يستجيبون له حينئذ قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف ي أ م ر السماء فتمطر و ا ل أ ر ض فتنبت فورا ا ل أ ر ض أ ن ب ت ا ل آ ن تنبت و ي أ م ر السماء أ م ط ر تمطر فتنه ف ي أ م ر السماء فتمطر و ا ل أ ر ض فتنبت ثم ي أ ت ي ا ل ق و م ة ف ي ج ع و ه م قل لهم أ ن ا ربكم فيردون عليه ق و ل ة قل و ا لا ه ل اهل ا ل إ ي م ا ن الصادقون الكمل الخلص الله م ج ع ل ن ا منهم بمنك و كرمك ا رب العالمين فاتل قوم فادعوهم فاردون علي ه قول فانصرف عنهم يسبهم يمشي ف ي ص ب ح و ن ممحلين ليس بيديهم أ شيء من أ م و ا ل ه م ف ت ن ة ت ا ن ي ة ف ت ن ة خ ط ي ر ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن بهذه يزدادون إ ي م ا ن ا و تصديقا أ ن هذا هو الدجال و أ ه ل و الريب والشك يؤمنون بالدجال ويكفرون بالله الكبير المتعاف ثم ي أ ت ي القوم فيدعوهم فيردون عليه ق و ل ة فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس ب أ ي د ي ه م شيء من أ م و ا ل ه م ويمر ب ا ل خ ر ب ة مكان خراب فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل أ ي كجماعات النحل تصارم يمشي في أ ر ض ه لا طلعي الكنوز اللي في ا ل أ ر ض تطلع ذهب أ و ف ض ة أ و فسفات أ و م ن ج ن ي س فتن ربنا يسلم يا رب فتتبعه الكنوز كيعاسي بالنحل أ ي كجماعات النحل ثم يدعو رجلا الدجال يدعو رجلا في ا ل أ م ة م ن ت ل ئ ا شبابا فيضربه يضربه الدجال بالسيف فيقطعه جزلتين يشق نصفين يب السيف ويشق ن ص ي ن من فوق لتحت فيقطعه جزلتين ثم يدعوه يقول له قوم فيقوم بعدما يشق ن ص ي ن ف ي ق ب الشاب ل هذا وهو يضحك فيقبل هذا الشاب وهو يضحك قال صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك ل أ ن الشاب ده حينئذ يعلم يقينا ان هذا هو الدجال قال صلى الله عليه وسلم فبينما بعث المسيحة الله هو كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم حديث أ ب ي سعيد الخدري باه درويه النواس حديث أ ب ي سعيد الخدري في صحيح مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال يخرج, يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح والمسالح هم اتباع المسيح الدجال من اليهود يهود أ ص ب ه ا ن اتباع الدجال اليهود و أ ع د ا ء الدجال المؤمنون من أ م ة سيد الرجال اللهم اجعلنا منهم قال يخرج, يخرج الدجال فيتوجه قباله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح وهم اتباع المسيح الدجال ممن يحملون السلاح فتلقاه مسالح الدجال فيقولون له لهذا المؤمن هذا الرجل مؤمن ولو طريح فين يقولون الطريح فين أ ي ن تعمد ريع على فين فيقول المؤمن هذا أ ع م د إ ل ى هذا الذي خرج قال فيقولون له أ ي المسالح او ما تؤمن بربنا أ ي بالدجال فيقول المؤمن ما بربنا خفاء ما بربنا جل جلاله خفاء فيقولون اقتلوه وهذا منطق الدجاجله في كل زمان ومكان اقتلوه اقتلوا ه ل الحق ممن يبينون الحق ويبينون ضلال الباطل وبطلان الباطل اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أ ل ي س قد نهاكم ربكم أ ن تقتلوا احدا دونه أ ل ي س قد نهاكم ربكم يعني الدجال أ ن تقتلوا احدا دونه يعني ما تقتلوش حدا لما هو يقول قال صلى الله عليه وسلم فينطلقون به إ ل ى الدجال ف إ ذ ا ر آ ه المؤمن قال المؤمن يا ايها الناس يا ايها الناس هذا هو الدجال الذي ذكر لنا رسول الله هو هذا و هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله فيقول الدجال, الدجال خذوه, خذوه وشجوه اقطعوا الصين خذوه وشجوه ثم يقول له الدجال بعدما يقطعون الصين كده ويقوم ي م ر ة أ خ ر ى يقول له أ و ى ما تؤمن بي يعني ا ل آ ن هل تعتقد أ ن ن ي ربك هل تؤمن أ ن ن ي ربك ل أ ن ن ي أ م د ت ك و ح ي ت ك أ و ى ما تؤمن بي فيقول المؤمن أ ن ت المسيح الكذاب أ ن ت المسيح الكذاب ف ي أ م ر الدجال فيؤشر يعني ينشر ب ا ل ه م ز يؤشر يعني ينشر فيؤشر بالمنشار أ ي ينشر بالمنشار من مفرق ر أ س ه حتى يفرق بين رجليه شق نصفين من مفرق ر أ س حتى يفرق بين رجليه ثم, ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له الدجال أ ت ؤ م ن بي فيقول له المؤمن ما ازددت فيك إ ل ا ب ص ي ر ة إ ن ك الدجال ما ازددت فيك إ ل ا ب ص ي ر ة يعني أ ن ت الدجال النبي ق ا ل ل ن ا كده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم ا ل ت ف ت المؤمن إ ل ى الناس هنيئا لهذا المؤمن ثم ا ل ت ف ت المؤمن إ ل ى الناس فيقول شوف النبي يتكلم ع ن ي ي ب و ك أ ن الله قد كشف له الحجب ف ر أ ه حدث عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بما سيكون قال ثم يلتفت المؤمن و إ ل ى الناس فيقول يا أ ي ه ا الناس خلي بالك إ ن ه لا يفعل بعدي ب أ ح د من الناس ذلك هو م أ ذ ل فينا في بس يا الله مش هيقدر يعمل ا ل م س أ ل ة في أ ي حد تاني أ ن ا بقول لك اما لو الرجل دا ر ب فعلا له رب ولان ربكم يعني كان اولى ان يذهب عيب نفسه فيذهب مسح عينيه ا ع و ى كان يعيد لعينه الاخرى جمالها وزينتها لو انه رب بيفعل كل ده النبى ده من باب الفتن ده ما ذله في هذا الرجل فقط المؤمن الصادق من باب الفتنه ليثبت المؤمن الصادق قال أ ي ه ا الناس إ ن ه لا يفعل بعدي ب أ ح د من الناس ذلك متخفوش ا فياخذه الدجال ليذبحه النبي ل ي ه ا ل ص ل ه فيجعل ما بين رقبته إ ل ى طرقوته نحاسا فلا يستطيع الدجال إ ل ي ه سبيلا قال ف ي أ خ ذ بيديه ورجليه فيقذفه فيحسب الناس أ ن ه خذفه إ ل ى النار نبي ا ل ك ذ ا و إ ن م ا أ ل ق ي في ا ل ج ن ة صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله اسمه عشان تعرف قال رسول الله هذا أ ع ظ م الناس ش ه ا د ة عند رب العالمين هذا أ ع ظ م شهيد هذا أ ع ظ م الناس لا ب ل ا ل شهيد لا خلينا نقول ش ه ا د ة أ ف ض ل شوف د ق ة لفظ النبي هذا أ ع ظ م الناس ش ه ا د ة عند الله منقبه لهذا الرجل م ؤ م ن طيب السؤال ا ل آ ن يا اخواني بعدما تعرضنا ل ف ت ن ة الدجال ب ا ل أ ل م والفزع والرعب ذ ه بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهلاكه ثم بشرنا أ ي ض ا بمنهج يمنعنا بفضل الله سبحانه وتعالى من ف ت ن ة الدجال وهذا هو الذي ينبغي أ ن نؤصله بشرنا نبينا صلى الله عليه و اله و سلم بهلاك الدجال ثم بشرنا بالمنهج الذي يجب علينا أ ن نتبعه ل ن ن ج و من الدجال فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما في الحديث الذي راه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح ص ح ح ل شيخنا ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله على شرط ا ل إ م ا م مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه و سلم قال ي أ ت ي المسيح الدجال من قبل المشرق يا الله كل الفتن س ت أ ت ي من قبل المشرق كما أ خ ب ر عليه الصلاه والسلام ي أ ت ي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته ا ل م د ي ن ة يعني كل همه أ ن يدخل ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب ي ط ي ب ة التي حرمها الله عليه كما حرم عليه م ك ة زادهما الله تشريفا وتكريما حتى إ ذ ا جاء دبر أ ح د يعني إ ذ ا جاء بعد جبل أ ح د تلقته ا ل م ل ا ئ ك ة فضربت وجهه قبل الشام هنالك يهلك هنالك يهلك, هنالك يهلك, هنالك يهلك. هكذا ن ا ل يهلك ه ك قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في فبينما وصحيح ابن خزيمة بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه خلي الجميلة دي سنن ومستدرك بسند وسلم المسلمين ابن ابن من عنه أنه من ماجه الحاكم أمامة الله الله قالوا البشر قال بلك إمام صلى قد تقدم يصلي بهم الصبح و أ ن ا قلت قبل ذلك مرجحا ب ا ل أ د ل ة و ب ا ل أ ح ا د ي ث أ ن هذا ا ل إ م ا م هو المهدي هو المهدي وقد ثبت في المهدي ما يقرب من خمسين حديثا منها الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره والضعيف المنجبر والموضوع وكل من اعترض على أ ح ا د ي ث المهدي قال ذلك تبعا لابن خلدون ف إ ن أ و ل من أ ن ك ر أ ح ا د ي ث المهدي ابن خلدون ومن المعلوم أ ن ابن خلدون بضاعته في الحديث مزجاه وليس من أ ه ل هذا الفن لا أ ق ل ل بهذا من ش أ ن ه ولا من قدره إ ن م ا أ و د أ ن أ ق و ل ب أ ن ن ي قد تتبعت كل ا ل أ ح ا د ي ث التي وردت في المهدي وقد أ ف ر د ت لذلك خ ط ب ة على هذا المنبر في جامع التوحيد و أ ف ر د ت كلاما كثيرا جدا على هذا الكرسي أ ي ض ا و أ ن ا أ ت ح د ث في الفتن والملاحم تتبعت كل أ ح ا د ي ث المهدي فوجدت أ ن ابن خلدون أ و ل من أ ن ك ر هذه ا ل أ ح ا د ي ث وقال ب أ ن المسلمين قد جروا وراء ا ل ش ي ع ة في ذكر أ ح ا د ي ث المهدي لمهديهم أ و ل إ م ا م ه م المنتظر الذي ينتظرونه كل يوم أ ن يخرجوا من سرداب سمراء وقلت ب أ ن مهدينا ليس كمهدي الروافد أ و ليس مهدي الروافق الذي ينتظرونه فمهدي أ ه ل ا ل س ن ة أ خ ب ر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في أ ك ث ر من حديث ووصفه وصفا دقيقا ولو لم يثبت حديث باسم المهدي في الصحيحين فليس معنى ذلك أ ن نرد كل حديث ثبت عن الصادق صلى الله عليه وسلم إ ذ لو لم يثبت في المهدي إ ل ا حديث واحد صحيح في أ ي ديوان من دواوين ا ل س ن ة لوجب على ا ل أ م ة أ ن تتبعه و أ ن تؤمن بهذا الحديث وبما فيه فما ظنك وقد ثبت في المهدي ما يقرب من خمسين حديثا كما ذكرت منها الصحيح لذاته والصحيح لغيره إ ل ى غير ذلك كما أ ص ل ت آ ن ف ا فالمهدي من آ ل بيت النبي و محمد ا بن عبد الله العلوي الحسني العلوي الفاطمي وجهه كوجه النبي واسمه كسم ا النبي و ا س م أ ب ي ه كسم ا أ ب ي النبي يهيئه الله في ل ي ل ة في يوم و ل ي ل ة يهيئه الله يصلحه الله في يوم و ل ي ل ة ليس كما تصور البعض ويتوقع البعض ولذلك أ س م ع كل م د ة ع ن رجل يقول أ ن ا المهدي كل شهر او كل س ن ة واحد يطلع أ ن ا المهدي هي مش ه ي ص ة مش كل واحد شايف نفسه يعني بصلي ركعتين بالليل واحد و بيقول لي والله يا مولانا أ ن ا كنت أ ف ت ن بقول كنت ع م ل طول الليله ا و ل و ر ا د و أ ذ ك ا ر ونفسي يعني في د ر ج ة ا ل و ل ا ي ة والله بلساني ل أ ذ ن ي بقول لي وفي ليله ان اللي قال ربنا ما يوريك يا مولانا بقول أ ن ا لابس خاتم والخاتم ده فصه زي ا ل أ ل م ا ظ كده لونه أ ز ر ق بقول فلما ب ج ى ن ا م أ خ ل ع ه حطته جنبي على الكوميدينو وبعدين ن م ت طول الليل ف أ ذ ك ر و أ و ر ا د وفي نور خافت وسبحان الله قدر الله النور ي أ ت ي على الفص ب ت الخاتم ع ا فيوم يعمل ايه ش ع ا ع ه ا عن الكسد ب وقلت بس بس خلاص وصلت ق وكانت ف ت ن ة ر ه ي ب ة جدا وفين وقمت وجسمي ي ن ط ف ض و ت ر ع ب ت وقلت طب يا رب دول ملايكه ولا دول ايه الموضوع بول و ف ج أ ة ب ب ص ايد الخاتم ب ح ط إ ي د على الخاتم النور راح ب ل ب س الخاتم فخلي بالك سيدنا عبد القادر الجيلاني ايمان ل د ر ج من أ ئ م ة العلم ومن أ ئ م ة الزهد عبد القادر الجيلاني جاءه سمع صوتا و ر أ ى نورا ويذب ص ا ح ب هذا الصوت وهذا النور يندع ا ل يا ي عبد القادر إ ن ن ي أ ن ا ربك قال فقلت خلي بالك أ شوف العلم عبد القادر الجناني ده إ م ا م من ا م ة الزهد وشيخ ا ل إ س ل ا م لما تكلم عنه ب ن ت ي م و ل سيد ا ل ط ا ئ ف ة فقول لما قال لي إ ن ن ي أ ن ا ربك بول فقلت له أ ا ن ت الله فسكت شيخ العلم يا عبد القادر إ ن ن ي أ ن ا ربك قال أ ا ن ت الله فسكت قال في ا ل ث ا ل ث ة يا عبد القادر إ ن ي أ ن ا ربك وقد أ ح ل ل ت لك ما حرمت على عبادي قال اخسا يا ملعون أ ت ح ل لي ما حرمه على حبيبه محمد فنجا بالعلم لو واحد جهل زي حالتك ك ا ن و ا ب س ساد وصلت وخلاص اسقط عن نفسي التكاليف ما يصليش وده كلام هتبقى أ ن ت أ ق ر ب إ ل ى الله من رسول الله ما أ س ق ط الله عنه التك... والله هو في مرضه صلى جالسه سيد الخلق في مرضه صلى جالسه فخلي بالك الشيطان له خدع الشيطان له مداخل وممكن في مداخل الشيطان ل أ ه ل العلم للعلماء وللعباد وللزهاد وللفساق وللفجار كل له مدخل الشيطان يدخلك منه كنت بقى طالب علم ه ك د ه بتاعه وتصلي وما شاء الله وربنا فتح عليك وفيه مئه مدخل الشيطان ت د خ ل ك منه المهم إ ذ نزل عيسى بن مريم يا خبر والله العظيم النبي ب يوصف نزول عيسى والله ب يوصف النبي عيسى ينزل فيه وينزل ه من السما ء لبس إ ي ه وينزل ه شكله إ ي ه و أ و ل ما ينزل يعمل إ ي ه و يروح فيه مش ممكن أ ب د ا ما تركش حاجه فيه رواف ص ي ح مسلم رواه ا ب ي سعيد قال عليه الصلاه والسلام فينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين فينزل عند المناره البيضاء شرقي ة دمشق بين مهرودتين م ه ر و د ت يعني ن ي ثوبين ممصرين مهرودتين يعني ثوبين ممصرين يعني, ممصرين يعني ثوبين يميل لونهما إ ل ى اللون البيج أ و ا ل أ ص ف ر هو د ه المراد ينزل عيسى بن م ر ن بين مهرودتين أ ي بين ثوبين ممصرين يميل لونهما إ ل ى اللون ا ل أ ص ف ر أ و البيج بلغتنا واضعا كفيه على أ ج ن ح ة ملكين تقطر لحيته يعني من أ ث ر الوضوء شاهد فينزل فين عند المنار ة ا ل ب ض ا ء ا ل ش ر ق ي ة دمشق وينزل بقى ا ت ج ه الى خ ل د ج ا ل ك يتجه ع ل ى ا ل د ج ا ل ا ه و ا ع س ل ا م يقول اذ, اذ نزل ع ي س عليهم عيسى ابن مريم على المسلمين ه م ب يصلوا بيت المقدس فرجع ذلك الامام ا ل ق ه ق ر ة ليتقدم عيسى شيخ الادب اول ما الامام د ا يكون يصلي وشوف عيسى نازل او داخل عليهم لان عيسى نزل في المكان د ه و ب د أ يمشي الى ان دقق ل المسلمين عشان نجمع بين الاحاديث حتى واحد وقف فيه ط ع ا ر ضعفش ت ع ا ض ينزل عيسى كما حد النبي عند المنار ا ل ق د م ش ويتجه صوب بيت المقدس فيدخل على المسلمين هم ي ص ل و ن على الراجح ص ل ا ة الصبح كما بينت ببعض ا ل أ ح ا د ي ث ف إ ذ ا راه المهدي وهو إ م ا م المسلمين في هذه ا ل ص ل ا ة تقهقر ليتقدم نبي الله عيسى فهذا نبي فيضع ه ذ ا ن ب ف ي عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاه والسلام يده في كتف إ م ا م ن ا المهدي ثم يقول له تقدم فصل ي ف إ ن ه ا لك أ ق ي م ت وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى تقدم فصل ي بهم تكرمه الله ل أ م ة محمد إ ذ نزل عليهم عيسى بن مريم فرجع ذلك ا ل إ م ا م يمشي ا ل ق ه ق ر ة ليتقدم عيسى ف أ ض ع عيسى عليه السلام يده في كتفه ثم قل له تقدم فصل ي ف إ ن ه ا لك أ ق ي م ت ف ي ص ل بهم إ م ا م ه م اسمع بها ف إ ذ ا انصرف أي إ ل ى بيت المقدس يطلع عيسى باء ومعهد المهدي إ ل ى بيت المقدس فيقول عيسى افتحوا الباب صلى الله على محمد اللي بيوصف هذا الوصف الدقيق ب أ ب ي و أ م ي وقلبي وروحي يا الله ف... فيفتحون افتحوا الباب فيفتحون فيرى عيسى ب ن مريم الدجال وراء الباب ومعه سبعون أ ل ف يهودي يحملون السيوف مش للمدافع ولا الرشاشات السيوف ومعهم السيوف اسمع ن ب ي و ل ي ه و إ ل ي ه الدجال أ ي ف إ ذ ا نظر الدجال مسيح ا ل ض ل ا ل ة إ ل ى مسيح الهدى عيسى ب ن مريم وعلى ف ك ر ة بكرة إ ن شاء الله المجرمون اليهود في ا ل ق ن ا ة ا ل ع ش ر ة ا ل ي ه و د ي ة كانوا ب يسبوا النبي أ و ل أ م س وكانوا ب يسبوا عيسى من ثلاث اربع م فأنا ب ك ة خ ط ة ا ل ج م ة عن ايام ل الله م ض و ع إن شاء ف مجمع ل إ ي ا هؤلاء الملاعين الذين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون عيسى بن مريم عشان يبين لأهل الأرض ن نرد يسبون ويسبون بن يبين بكرة مريم على عليه عيسى لأهل أ ن ن ا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين فيقول ف إ ذ ا نظر إ ل ي ه الدجال أ ي إ ذ ا نظر الدجال إ ل ى عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء ت م ع ا ا ولا نمتم من اللي بيذوب الدجال إ ذ ا نظر الدجال بمجرد ما ينظر إ ل ى عيسى وفي روايه ثانيه اذا نفس, نفس سيدنا عيسى إ ذ ا وصل للدجال يذوب الدجال كما ذوب الملح في الماء ق و ل لك فص ملح وداب ربنا ي ا خ د ه ت ق م منه و د ا فتنه ع ظ ي م ة خلاص ل أ ن ه فتنه أ ع ص ف فتنه قال ف إ ذ ا نظر إ ل ي ه الدجال ذاب كما ذوب الملح في الماء فينطلق هاربا دجال يجري فيدركه عيسى وفين بقى يا خضار يا الله عند باب لد ن الشرقي اللي هو ايه مطار بن غ ر ي و ن ا ل آ ن في تل أ ب ي ب ماكنش في ه ق ر ي ة على عهد النبي اسمها لد يا اخوانا خلي بالك من دي ماكنش في ه ق ر ي ة اسمها لد على عهد النبي أ ب د ا صلى الله على الصادق ك ا ن فلسطين إ ن م ا ش و ف النبي بيحدد بيحد أقول لك عند باب لدن الشرقي لد الشرقي مطر بن غوري و ن ف ت ل أ ب ي ب ا ل آ ن بالضبط م د ي ن ة لد م ع ر و ف ة جدا لقال لي اخواني الفلسطينيين قال فيقتله نبي الله عيسى قصة بقى ت ا ن يرجع ة ي بقى سيدنا عيسى بعد قتل الدجال وهو رجع في الطريق ربنا يوحي إ ل ي ه م ر ة أ خ ر ى قلت يا عيسى إ ن ي قد أ خ ر ج ت عبادا لي لا يداني ل أ ح د بقتالهم يعني ما فيش لحد ق د ر على قتالهم فحرز عبادي إ ل ى الطور يعني ما تستقبلش هؤلاء الناس ولا تحاول إنك تقاتل أن ت ق ان ت ل أ تقاتلهم أ و أ ن تدافع لا لا خلاص حرز عبادي إ ل ى الطور ف ي ط ر ك عيسى والموحدون معه الطرق كلها لهؤلاء من هؤلاء ياجوج وماجوج سلم يا رب وتتوالى بقى لإيه؟ الاحداث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى فيخرجون فيمرون اول ما يمرون على ب ح ي ر ا ل ط ب ر ي ة دي فيمر عليها أ و ل ه م فيشربون كل ما بقي بها من ماء فياتي أ خ ر دياجج وماجور كنا نرى بها ماء ذات يوم و أ و ل ه م الذين شربوها فيفتنون ولا حول ولا ق ت ب لا حين يرون الطرق خ ا ل ي ة فيقولون قهرنا أ ه ل ا ل أ ر ض ف ل ن ق ر أ ه ل السماء فيصوبون رماحهم وسيوفهم إ ل ى السماء فيريد ربنا أ ن يفتنهم فيرد اليهم سهامهم ورماحهم م خ ض ب ة بالدماء فيقولون علونا قهرنا أ ه ل ا ل أ ر ض وعلونا أ ه ل السماء فيضرع و الى إ الله جل وعلا نبي الله عيسى أ ن ي أ خ ذ ه م و أ ن يخلص ا ل أ ر ض من ش ر ي م ل أ ن ه م ح د ش له قدره على قتالهم قال صلى الله عليه وسلم فيرسل الله عليهم النغف النغف ع ب ا ر ة عن د و د ة ص غ ي ر ة جدا بتخرج في أ ن ف البعير فيرسل الله عليهم النغف فيجعلهم ف ر س ة أ ي موتا كقتل نفس و ا ح د ة ف ت م ت ل و ا ا ل أ ر ض من زهميم ونتنيهم ريحه ج ي ف ه نتي انا ما حدش يقدروا طقه فيضرعوا إ ل ى الله نبي ه الله عيسى مرتا ا ث ا ن ي ة ان يخلص ا ل أ ر ض من نتنيهم وزهميم فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا ك أ س ن ا م كالبخت طيرا كالبخت طير كالجمال البخت دا جمل ضخم جدا من أ غ ل ى ما يمتلك العرب في أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة فيرسل الله عليهم طيرا كالبخت فتحملهم إ ل ى حيث شاء الله عز وجل قال ثم يرسل الله مطرا فيجعل ا ل أ ر ض ك ا ل ز ل ق ة يعني ك ا ل م ر آ ه ا ل ص ا ف ي ة ا ل ن ا ص ع ة وهنا في هذه المده ة بقى خ و ا تخرج ا ل أ ر ض بركتها وتنزل السماء مطرها ولا تعيش ا ل ب ش ر ي ة عهدا من لدن آ د م إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة كهذا العهد الذي تمنى النبي العيش فيه فقال طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح ط ي ب ا ل إ ي م ا ن أ و ل س ب ب ا ل س ب ب ا ل ث ا ن ي من ا ل أ س ب ا ب ا ل ل ي ر ب ن ا ن ج ي ن ا ب ى لعيش بعد ا ل د ج ا ل ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ق ا ل من أ د ر ك الدجال منكم ف ل ي ق ر أ عليه فواتح س و ر ة الكهف والحديث هو ابن ماجه ا ترمذي والحاكم الدجال بالله فواتح سورة الكهف وفي لفظ من حافظ عشر آيات مسند ن و ر صحيح عصم من ف ت ن ة الدجاج تم تحفظ م ت الصوره ة ك ل ا الصورة تحفظ كلها هتنوي الللادي اللي مش حافظ تنوي من الللادي كل يوم تحفظ ايتين اكتب الايتين معك في ورقه لو انت مش هتشيل المصحف في ورقه ص غ ي ر ة و انت في الاتوبيس طلع الورق اذا خير تتام بالارهاب ولا ح ا ج ة لو فتحت المصحف ممكن تتام بالارهاب ولكن ض ب ط ا م ت ل ب س ا ب ا ل ق ر آ ن الكريم ولا حاجه تبقى كارثه ا ل لقد ا ج ة ت س ع د اردت ان ه اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ب ان اردت ان اردت ان اردت ان ل اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ظ ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا طلع ان اردت ا ظ ا ي ت ي ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ع د ت ا م ح ط ة ت س ت ن ى اردت و ب س س اردت ان اردت تكون حفظت بفضل الله ث ل ا ث ة أ ر ب ع آ ي ا ت خمس آ ي ا ت لو أ ن ت ربنا من عليك ب ذ ك ر ه هتحفظ عشر آ ي ا ت من حفظ عشر آ ي ا ت من س و ر ة الكهف عصم من ف ت ن ة الدجال وفي لفظ من حفظ عشر آ ي ا ت من أ و ل س و ر ة الكهف وفي ر و ا ي ة من آ خ ر س و ر ة الكهف عصم من ف ت ن ة الدجال وايضا من سبل ا ل ن ج ا ة أ ي ض ا إ ذ ا سمع المسلم المؤمن س العقل ب ف ت ن ة الدجال إ ن استطاع أ ن ي ل ج أ بعد الله سبحانه وتعالى إ ل ى أ ح د الحرمين فليفعل ل أ ن الدجال ما يدخلش ل م ك ة ولا ا ل م د ي ن ة أ ب د ا م ك ة ربنا سبحانه وتعالى شرفها وكرمها و ا ل م د ي ن ة ربنا شرفها وكرمها بنبينا بل ومن أ ه ل العلم من قال ب أ ن ا ل ح ج ر ة ا ل ن ب و ي ة الشريفه خلي بالك من دي من اهل العلم من قال ب أ ن ا ل ح ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة بالجثمان الشريف الطاهر أ ش ر ف عند الله من ا ل ك ع ب ة ح ج ر ة ا ل ش ر ي ف ة بالجثمان أ ش ر ف من ا ل ك ع ب ة إ ن م ا ا ل ح ج ر ة بدون الجثمان ا ل ك ع ب ة أ ش ر ف منها إ ن م ا الجثمان غالي صلى الله على محمد صلى الله على محمد فلربنا من عليه ب ا ل م ق ا م في م ق و ى ا ل م د ي ن ة تبقى ن ع م ة ك ب ي ر ة جدا و أ ي ض ا أ خ ت م بهذا ا ل ا س ت ق ا م ة على ا ل إ ي م ا ن اللهم ارزقناكم ا ل ا س ت ق ا م ة إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م هنا ا ل أ و ل في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذه بعض الفوائد ا ل ج م ي ل ة التي اقتطفناها من قدوم تميم الداري رضي الله عنه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لنبينا بحديث ا ل ج س ا س ة وبحديث الدجال ر د ت ان تكتمل ا ل ف ا ئ د ة بذكر بعض الفوائد ا ل م ت ع ل ق ة بهذا المبحث الخطير والله تعالى أ س أ ل أ ن يعصمني و إ ي ا ك م من الفتن ما ظهر منها وما بطن انه ولي ذلك والقدر عليه أيها الأحبة أكتفل وأعتذر الأسبوع وأعلموا أنني مجيئي في لأستريح بهذا القدر لحضراتكم القادم اعتذرت عدم عن ما لا والله و إ ن م ا ل أ ن ي وان شاء الله س أ ذ ه ب ل ل م ش ا ر ك ة في مؤتمر علمي في الكويت فادعو الله لنا ب ا ل ص ح ة والتوفيق و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يتقبل منا م ن ك م صالح ا ل أ ع م ا ل